فلم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وتخطر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كبي ان الله هو الرحيم أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِمَّةٍ كلا آيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالذلل وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا عَنْ وَالِبِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَكٌّ فَلَا تَوْرُنَّكُمُ الْحَيَاءَ إن <تصفيق> الله وما تدري نفس ماذا تكسب nam <imitation>